All and family. مسومة عند ربك لي اَكْتَرَكْ مَنْ فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ورسلنا عليهم الريح العقيم مات ذو من شيء بثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فاعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصالح وهم ينظون فما استطاع Once then... Aleh! Right.